بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغلى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب يوجي بها حبل مسد